إنا دينه السميع إما شاكرا وإما كفرا إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفرا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بال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 انا اخاف من ربنا يوما عبوسا قم قرير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهررا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى السبيلة ويطوف عليهم إلداء مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ومن ثرى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضو واستبرقو وحلو وحلو أساور من فضة وسقىهم ربهم شراب طهرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيق أشكره إن رحم نزلنا عليك القرآن تزيلا تصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح له طويلا